في البداية بنبدأ بتقاسيم على العود من الأستاذ رياض وطبعاً إحنا عارفين إن المستقر رياض الصنباطي إمام من أئمة العازفين على اله العود وبعدين تقاسيمه على العود يبقى لها طابع خاص يختص جير رياض الصنباطي Thank mm -hmm. Thank <laughs> you. سيدة بنقدر صبري نستكمل مع حضرتك صهرة الموسيقار الكبير رياض السنباطي وتفجيلاته النادرة ايوة سيدة ان شاء الله هنجتمع بعد كده الى جزء من المونولوج اللي كان لخانه لكوكب الشرط ومجلسوم اللي هو خيارت قلبي معك هنسمع جزء من هذا المونولوج وبعدين هنستمع الى العيال وموّد بيقول سلطان جمال على اهل الربحة اتحاطر! <تصفيق> I am in my heart, and I am happy. I am in my بالتشكي لك من دار حبك بالتشكي من ديوك I'm sorry, I'm Let's try the end وخارف الخارف وأرضي الخزوج حاك شفتك عاشي السك شفتك عاشي السك فراعب ربك الحاكم افتح اشدك فلا افتح افتح افتح افتح افتح افتح افتح اسمحني اسمحني افتح No. Yeah.